اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام تقي النبي وحجتك على من فوقنا ومن تحت الثرايا السديق الشهيد صلاةً كثيرةً ثامةً ذاكيةً متواصلةً متواطرةً متراد أقبل ما سليت على أحد من أوليان